وكان قد ذكر في الشبهه السابقه شبهه مركبه من عده شبه وبينا مصنف رحمه الله تعالى كل جزئيه منها على جهه التفصيل حيث قال قال العراقي والمقصود ان تكفير الناس بمجرد فهم واحد من كتاب الله لم يفهمه النبي صلى الله عليه وسلم وقد اتهم هنا الشيخ رحمه الله تعالى انه كفر الناس او ان هذا باطل وشهر حم الله تعالى لم يكفر الا من كفره الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم ولا شك ان المشركين ان المشركين عباد القبور لا يقالوا من كفرهم كفرت المسلمين لان من عبد غير الله تعالى واتخذ ند مع الله تعالى هذا ليس بمسلم فان اذا كفر نقول هذا كافر مشرك لا يقال فيه ماذا كفرت المسلمين وإنما كفرت المسلمين إذا كان بقي معه أصل الدين مقتضى الشهادة إليه حينئذ يقال فيه ماذا كفرت المسلم وأما إذا ارتكب ناقضا يخرج عن الملة فكفره لا يقال ماذا كفر المسلمين إذن قوله كفر الناس هذا باطل من من أصله ومصنف رحمه الله تعالى لم يذكر ردا على هذه الجزئية للعلم بما ذكره سابقا رحمه الله تعالى أن المشركين ليسوا به ليسوا بالمسلمين ان يريد تنزيل الحكم عليهم من جهه الشيخ رحمه الله تعالى ومن اتبعه هو الحق الذي لا مناص عنه وقالوا بمجرد فهم واحد من كتاب الله هذا كذلك في فرقه ان الشيخ رحمه الله قد شذ والرمي به بالشذوذ هذا موجود عند كل اهل الباطن اذا عجزوا عن دفع الحق بالدليل حينئذ يتهموا القائل اما بالشذوذ واما بمذهب خوارج اما موافقات المعتزله في اصولهم واما واما هذه لا, لا نهايه لها السب والطعن واللمز هذا يحصن كله كل احد السفهاء قبل المنتسبين الى الى العلم فقوله بانه هنا بمجرد فهم واحد من كتاب الله ذي تهمه للشيخ رحمه الله تعالى انه انه شذ ولا شك ان هذه الفريه باطله من اصليها وقوله لم يفهم النبي صلى الله عليه وسلم هذا كذب كذلك لان تكفير المشركين هو الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم بل حكم ابن تيميه رحمه الله ان الملل اتفقوا على ذلك ان جميع الانبياء المرسلين على ماذا على تكفير المشركين وان من لم يكفر فهو كافر هذا الاصل ومر معنى ان ذلك داخل في مفهوم الكفر به بالطاغوت وان الاخلاص المراد في الكلمه هو هو ترك الشرك اول ما يدخل هو ترك الشركي هنيدي من لم يترك الشرك لا يقال فيه ماذا قد اخلص اله لا لله الدين الخالص هنيدي لا يتحقق فيه وصف الاخلاص الا اذا ترك الشرك هنيدي من لم يترك الشرك لا يقال فيه ماذا مسلم ولا يقال النبي صلى الله عليه وسلم لم يفهم هذا من من النصوص التي جاء بها عليه الصلاه من الوحي الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم لانه ما بعث الا من اجل ذلك الا من اجل ذلك ومر معنى كذلك مما يؤكد هذا ان الخلافه بين الرسل واقوامهم هو في النفي لا في الإثبات في النفي لا في الإثبات يعني في إبطال هذه الآلهة فتركوا الشرك الذي دل عليه النفي لا إلهة وقوله فمن يكفر بالطغوط هو مقدم على الأمر بإفراد الله تعالى بالعبادة لماذا؟ لأن كون الرب جل وعلا إلها هذا قر به المشركون كل مشرك يقر بأن الله تعالى إله لكن عبد معه ماذا؟ غيره إذن عبد معه غيره تشريك الغير هذا هو الذي تشريكه بعث الرسل من اجله ابتداء وانما خالف اقوام الرسل في هذا النوع اجعل الالهه اله ا واحده اجعل الالهه الههم واحدا اذا قول لم يفهمه النبي صلى الله عليه وسلم كقوله تعالى الذين تدعون من دونه ما يملكون من من قطمير هذه الايه قال فيها هذه الايه الصحيحه هذه يدل على على سوء فهمه وانما عرف قدر القران اذ لا يقال في قراني ان منه ما هو صحيح ومنه ما هو دون ذلك وانما هذه عباره تطلق في الاسانيد والسنه النبويه من الصحيح ومنه الضعيف ومنه الحسن قال ولكن هذا الفهم باطل ولكن هذا الفهم الذي فهمه شيخ الاسلام رحمه الله باطل وما وجه بطلانه لانه خالف اصولهم لم يخالف الكتاب والسنه ولم يخالف ما جاءت به الرسل وانما خالف اصولهم وما عليه مشايخه ولذلك بين المصنف رحمه الله تعالى انه وجد كتبا وموادا يعني اتكف على مجموعه كتب لاهل البدع والمشركين فاغترف منها ما اغترف فشرق بها ثم اراد ان ينزل ذلك على ماذا على الكتاب والسنه هذا شان جميع المبتدعه جميع المبتدعه ولو نظرت في احوال الجهميه والمعتزله والاشاعره ومن نحى نحوهم فإذا بهم على هذا المنوان ولذلك لهم مختصرات في باب المعتقد هذا عقيدة الأشعري ويفتخر بذلك وينتسب الله إلى الأشعري ماذا الشافعي مذهباً الأشعري عقيدة يعني ماذا منتسب إلى الأشعري ومع ذلك هذه الأشعري العقيدة مبنىها على العقل وعلى الرأي وعلى أصول الأشعري إن صحت النسبة إليهم وعلى من أقامت هذا الدين تبعاً لكونه منتسباً إداء إلى الأشعة لكن ربطه بالكتاب والسنة قد عرفنا فيما سبق أن هؤلاء يتظاهرون في الظاهر أنه ماذا يحتجون به بالكتاب والسنة وأما في الباطن فلا فإذا وجدوا ما يوافق أهواءهم بالكتاب والسنة وقفوا معهم وإذا لم يجدوا بل وجدوا ما يخالفهم حينئذ اجتهدوا في ماذا؟ في تحريفه اجتهدوا فيه؟ في تحريفه وإذا سدل مستدل بما يخالفهم هو ظاهر الكتاب والسنه قالوا هذا سوء فهم هذا سوء فهم كما قال هنا ولكن هذا الفهم باطل مع ان هذا الفهم هو الذي بعث به الرسول صلى الله عليه وسلم ابطال جميع الالهه التي تعبد من من دون الله تعالى قال لان الدعاء المذكور هو السجود على انها ارباب وهي الاصنام وهذا عنده خلل هنا قلنا الاول جعل الشرك الاكبر عباده الاصنام عباده الاصنام اذا سؤال الاولياء والصالحين والانبياء لا يكون ماذا لا يكون شركا وقد عرفنا ان الجواب هذا من جهتين جهه الاولى ما يتعلق بالنصوص العامه التي في صيغ عموم هذه الايه والذين تدعون اي المدعوون اذا الذين هذه صيغه عموم اولى صيغه عموم بالتفاق حين اذا يعم او لا يعم يعم كل مدعو كل من سئل كل من عبد هل اذا دخل فيه نبي ودخل فيه الرسول ودخل فيه الولي والصالح والشجر والحجر وجميع الأصنام إذن هي صيغة عموم إذا أراد أن يخرج فرداً لابد من ماذا؟ لابد من مخصص وهيهات أن يأتي به بمخصص هذا أول ثانياً بالنص الخاص بالنص الخاص بمعنى أن يثبت بالدليل الشرعي كتاباً سنة أن من الأنبياء من عبد وهو كذلك قد أورد المصنف الرحمة تعالى ها الايات المتعلقه بي بعيسى عليه السلام وامي انت قلت للناس اتخذوني وامي الهين هذا هو الشرك او لا هذا هو الشرك جاء بالمعنى لا يحتاج ان يقول ماذا اشركتم بالله تعالى لا يحتاج انما جاء به بالمعنى اتخذوني وهو رسول وامي هذه صديقه اذا اجتمع فيه الوصفان اذا هذا دليل خاص اذا الرد على كل مدع ان الشركه الاكبر هو عباده الاصنام يكون بهتين طريقتين هتين الطريقتين نصوص عامه تشمل كل مدعو حينئذ تستدل بها على وجهها والقاعده معك حينئذ تكون في يدك بمعنى ماذا ان اللفظ العام يجب ان يبقى على على عمومه فلا يجوز حينئذ تخصيصه الا بدليل واضح بين ليس ثم تخصيص ثانيا الدليل الخاص بمعنى ان يذكر في كل مساله من حيث لا سيما التي معنى هنا ان ثمة من الانبياء من عبد فتاتي بماذا بالادله الخاصه وان ثمة من الصالحين من عبد ولذلك فسر ابن عباس اللات اسم فاعل من لات يلد قرجل صالح على تفسير ابن عباس اذا جاء في القران او لللات وان كانت في اصلها صخره لكنها بنيت على ماذا على قبر في اصله ماذا رجل صالح اذا عبد ماذا الصالحون اذا هذا نص خاص او لا لصن فرانس يعني ان بطل الاستدلاله من من اصله ورجع الى ماذا رجع الى اصوله وكتبه ومواده ومختصراته وثانيا بين الرحمن تعالى كذلك ماذا ان النفي ان النفي في قول لا اله الا الله عام صحيح او لا فان سلم او منع اما هذا او اما ذاك عين يريد نكون ماذا يكون باطل ان سلم بان النفي عام الزب اللزمه بان دعوه الانبياء ودعاء الانبياء والصالحين داخل فيه في الايه فان اخرج هين دي اللزمه ماذا لزمه الدليل وكما قال المصنف رحمه الله تعالى فقد كابر المعقول والمقول لانه ليس عنده نص كل من ادعى تخصيصا بغير مخصص لا سيما اذا اجتمع الدليلان العام الخاص فقد كابر المعقول والمقول ليس عنده ماذا ليست عنده حجه فان سلم بالعموم بان هذه بان هذه الكلمه لا الهها شامله الا انه منع شمول النص الذي هو لا الهه لعباده الانبياء والصالحين هنئذ يكون في منزله ما قال اجعل الالهه الهه واحده والا اذا قال بان سؤال الانبياء والصالحين لا يكون عباده ونفى وصف التعبد لهم والتعلق بهم على ان يكون عباده ولو حصل التعلق هنئذ قد كبر المعقوله والمنقول والفساد والف... الثاني عنده انه خاصه العباده اولا خاصه الشركه الاكبر بماذا بعباده الاصنام وهذا من اسهل ما يكون ان يرد ولو رجعتها الى كتاب كشف الجباد للشيخ رحمه الله تعالى امام الدعوه لوجدت لو انه نص على هذه الشبهه هناك ثانيا انه خاصه العباده بماذا بالسجود به بالسجود وحينئذ هذا قد نادى على نفسه بالجهاله والسفاهه ان العباده في الشرع باتفاق العلماء بل حتى عند عامه الناس ان العباده هي طاعه الله تعالى وطاعه رسوله صلى الله عليه وسلم وهذه لا تخرج عن كون ماذا امرا ونهيا امرا ونهيا ولا تعبد الا على جهه الوجوب او الاستحباب اما امر ايجاب واما امر استحباب لاسيما هو يدعي ماذا يدعي انه متبع للشيخ سلام تيميه رحمه الله وانا تابع لشخر الاسلام التيمي ابن القيم وان عقيدته سلفيه حينئذ يلزم بماذا يلزم به بتعريف شخر الاسلام رحمه الله تعالى اسم جامع لكل ما يحبه الله تعالى ويرضاه من اقوال الاعمال الظاهر والباطن هذا اعم من السجود او انه خاص بالسجود هذا اعم من من السجود اذا هذه دعوه باطنه ثم قيد قيد وجهه كون السجود عباده اذا اعتقد انها ماذا انها ارباب حينئذ على قوله فاسد ان من سجد لصنم لا على انه مستقل بي الملك والنفع والضر لا يكون شركا اكبر لا يكون شركا اكبر حتى يعتقد ولذلك قال ماذا وهي الاصنام قال لان الدعاء المذكور يعني في الايه هو السجود على انها ارباب على انها ارباب يعني بهذه العقيده انها رب اله واما اذا سجد على وجه التسبب والتشفع لا يكون هذا لا يكون شركا لا يكون شركا وهذا ضلال قال وهم كانوا اي المشركون العرب كانوا يعبدونها اي الاصنام على انها ارباب على انها ارباب لهم على انها ارباب لهم بمعنى ماذا يعتقدون انها مستقله بالنفع والضر مع ان الله تعالى في غير موضع في, في القران بين انهم قروا بماذا بجمله من توحيد الربوبيه ولذلك قال تعالى وما يؤمن اكثرهم بالله الا وهم مشركون اثبت الايمان اثبت هنا ماذا الايمان وما يؤمن اكثرهم بالله اذا اكثرهم مؤمن بالله تعالى بمعنى انه الخالق المالك المدبر المتصرف الاخر الا وهم مشركون بمعنى ماذا انهم يعبدون غيره شركوا بينه وبين غيره في التعبد اذا هذه الايه في في نص واحد فيها ايمان وفيها شرك صحيح او لا فيها ايمان وفيها شرك حينئذ ايمان المشركين ما هو توحيد الربوبيه وهذا الذي على هذا المشرك ان التوحيد انما هو محصور فيه بتوحيد الربوبيه فاذا ادعى ان هذا الصنم او الولي ونحو ذلك قد وصفه بما هو من خصائص الربوبيه حينئذ صار عنده الشرك فيه في الربوبيه وليس عنده شرك الا في هذا واذا كان في التعبد لا بد مما لا بد من, من اعتقاد يعني يرده الى الربوبيه واما اذا انفرد التعبد دون الربوبيه لا يكون شركا فلو طاف او ذبح او فعل ما فعل من من التعبدات ولم يعتقد حينئذ لا يكون شركا كبيرا لا يكون شركا كبيرا شكل هذا مصادم للنصوص الواضحه البينه دل على ان المشركين انما عبدوا الاصنام سواء كانت اعتقدوا فيها انها اشجار واحجار او اعتقدوا انها امثله وتمثيل عن الارواح هذا او ذاك وعبدت الملائكه كذلك سواء كان هذا او ذاك دلت النصوص على انهم انما عبدوها من اجلي التشفع من اجلي الشفاعه وهذا تكذيب للنصوص يعني كلامه يعتبر تكذيبا للنصوص الواضحه البينه الصريحه قال وهم كانوا يعبدونها على انها ارباب لهم وهي اخشاب واحجار لا تملك شيئا فالذي يستدل بهذه الايه وقال له اين مذكور تفسير هذه الايه لو فتحت تفسيرا واحدا يا هذا لعلمت ان ائمه التفسير قد فسروا الايه على على عمومها وانهم ذكروا ان من ان الملائكه قد عبدت وان الانبياء والمرسلين قد عبد منهم من, من عبد وعبد كذلك الصالحون هذا اشهر من ان يذكر كما قال مصنفنا رحمه الله تعالى الشيخ عبد اللطيف قال فالذي يستدل بهذه الايه قال له اين مذكور تفسير هذه الايه ان المراد بها الانبياء والشهداء والاولياء الذين يناديهم المسلم نداء لا عباده فقد فرق بين النداء والعباده وقد عرفنا ان ثما ترادف بينهما باعتبار ماذا باعتبار المصداق ان ثما ان ثما علاقه بين النداء والعباده ايهما اعم ايهما اعم العباده اعم ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العباده وقد عرفنا ان هذا يعتبر حصرا ادعائيا نسبيا كقوله صلى الله عليه وسلم الحج عرفه الحج عرفه وزياده حج عرفه وزياده لكن الركن الاعظم هو ماذا هو عرفه كذلك الدعاء هو العباده ثم اذا نظرنا نظر اخر وهو ان الدعاء قد يكون دعاء عباده وقد يكون دعاء سؤال حينئذ صارا مترادفين صارا مترادفين وكل منهما لازم للاخر فدعاء العباده هذا ملزم لدعاء السؤال ودعاء السؤال متضمن لدعاء العباده هكذا ها ايو متضمن الاخر ها دعاء المساله متضمن لماذا لان يقول يا الله يا كريم هذا عباده في ذاته هو عباده سائل ربها ودعاء العباده متلزمه لماذا لانه يسجد ويقول سبحان ربي العظيم سبحان ربي الاعلى ويركع سبحان ربي العظيم ولا يسال لكنه يكون سائلا بماذا بلسان الحال بلسان الحال اذا بهذا المعنى يكون ماذا يكون الدعاء هو العباده اذا جعلت الدعاء بهذين النوعين وصار مترادفا مع العباده فلا اشكانه لان الدعاء على نوعين وهنا قد جعل ماذا قد جعل ان ثما فرقا بين النداء والعباده فقال من نادى الانبياء والصالحين وهم في قبورهم هذا نداء يسمى ولا يكون ماذا ولا يكون عباده بمعنى ان النداء لا يكون عباده مطلقا فاذا قال يا حسين يا زينب يا بدوي لا يكون مشركا لا يكون مشركا لماذا لانه ما عبدهم وهذا ما هو قال هذا نداء ليس بعباده وفاق بين النداء واو العباده هكذا يوصلون اصول من اجل ماذا من اجل تقويه دينهم قال فان هذا لم يذكر قط في تفسير ولا في حديث ولا في اقوال السلف انظر كيف الجراه وهكذا عاده الى يومنا هذا هذا قول لم يقل به احد مطلقا لم يقل به احد مطلقا من اجل ماذا من اجل ان يخرجك من طريق الاتباع لمن سبق فيجعلك شاذا منفردا اذا زعم هكذا يكذب ويكذب قطعا ويعلم انه يكذب لا سيما اذا كان ماذا اذا كان مطلعا على كتب الشيخ سلامة التميمي رحمه الله لانه يحكي اتفاقا في ذلك حينئذ اذا جعلك منفكا عما من سبق حينئذ سهل ماذا سهل الرد عليك وسهل اسقاطك انصح التعبير معنه انه لا يلتفت اليك ولا الى دعوتك متى اذا جعلك شاذا وهذا القول لم يقل به احد ممن سبق فاذا اثير مثل هذه على دعوه الشيخ رحمه الله حين يد قد يصدق من من يصدق من الحمقه والمغفلين ان الشيخ رحمه الله شذ في تكفير المشركين وفي التسويه بين عباده الاصنام وعباده الاولياء والصالحين ولو كانوا انبياء او مرسلين لا فرق بين هذا وذاك فحق الله تعالى اعظم وجعلوا ما لله تعالى من خصائص الربوبيه او الالهيه للبشر ولو كانوا انبياء مرسلين هذا هو الشرك بعينه وما انزلت الكتب وبعث الرسل الا من اجل ماذا النهي عن هذا الشرك اذا لا فرق بين نبي ولا ملك ولا من دونهما البتة ولا حجر ولا شجر قال فان هذا لم يذكر قط في تفسير ولا في حديث ولا في اقوال السلف ولا في اقوال السن هذا كما عرفت انه فريه على على السلف وفريه على الشيخ رحمه الله تعالى للطعن فيه بماذا بانه متفرد انه شاذ نعم ذكر الشيخ تقيدي أراد أن يستدرك بأنه إذا مر بك من كلام الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى فحينئذ ما فهمت كلام من تيمية رحمه الله تعالى وإنما أراد به ماذا؟ أراد به الزجر والترهيب والتغليظ بمعنى أنه حكم على هذه الأفعال التي هي استغاثة بالأنبياء والمرسلين أنها كفر وواء إلى خيرها وظلال وشرك ما أراد به حقيقة الشرك ولا أراد به حقيقة الظلال وإنما أراد به ماذا؟ فقط وباق على على إسلام فلا بأس لكن ماذا مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من فعل كذا وكذا ليس منا من فعل كذا وكذا حينئذ أراد به ماذا الزجر وأراد به الترهيم كذلك ابن تيمير رحمة الله تعالى إذا ذكر أن دعاء الصالحين والاستغاثة بالأولياء أنه شرك وضلال وبدعة نحو ذلك ما أراد الحقيقة وإنما أراد ماذا اراد ان ينفر فقط المسلمين لان ماذا الا يتلبس بهذا والا ما اراد به هكذا يحرف وهكذا يبدل اذا له له اتباع وله سلف كذلك لو سلف من الجهميه والمعتزله وكثير من المنتسبين الى الى الاسلام ولو اتباع كذلك في تحريف القران والسنه فضلا عن ماذا عن كلامه العليم لان الذي تجر على الذي تجر على تبديل وتحريف القران قد لا يبدله بمعنى اللفظ باللفظ لكن يحرف المعنى ويبدل المعنى الذي اراده الله تعالى فالذي يتجرب على ذلك لا مانع عنده ان يحرف ان يبدل كلام العلماء لا اشكال عنده وهذا هنا كذلك نعم ذكر الشيخ تقي الدين وقال انه من باب الزجر والتغليظ والاشاره سبحانك ربي هذا بهتان عظيم هكذا حتى اليوم اتبع ابن جرجس اذا جاء نص وكان غصه في حلقهم قالوا ماذا هذا سوء فهم ما فهم كلام لتمير رحمه الله تعالى وانما هم الذين كانوا اصحاب عقول سليمه وصحيحه وهم صحفيون لا يدركون حقائق كلام العلم وليست عندهم اهليه النظر اصلا في كلامه العلمي ولا يجوز لهم شرعا ابتداءا ان يقراوا في كتب العلماء وان ينظروا فيها ويقتبسوا منها ومع ذلك يتهمون من يستدل بكلام التاميه رحمه الله تعالى على وجه الصحيح انه ما فهم كلام التاميه وانما هم اصحاب الفهم السليم ويسدلون به على ماذا على اثباتي الاسلام لمن تلبس بالشرك وهياته هياته ان ياتوا بحرف عنه رحمه الله تعالى انه اثبت وصف الاسلام مسلم لمن تلبس به بالشرك هكذا ابن القيم رحمه الله تعالى وانما تم متشابه يقفون معه ويقدمونه على على المحكم هذا يدل على انهم ليسوا اهلا ماذا ان ينظروا في كلام العلم كلامها العلم فيه محكم وفيه متشابه حين اذا وقع اذا وقع اشتباه لابد من رده الى الى المحكم وعما ان يقف مع المتشابه من اجل ان يقوي اصوله البدعيه وظلالته وكفره عنيد نقول هذا لا شك انه ماذا انهم من سمات اهل الزيغ قد نص الله تعالى على على ذلك قال لا من باب الحكم على المسلم بالردة يعني لم يكفر ابن تيميه لم يكفر من استغاثه بغير الله تعالى وكلامه اشهر من ان يحتاج الى ان ينقل حرف واحد ومع ذلك نقل المصنف رحم الله تعالى انه اثبت ان الرسل انما بعث من اجل افراد الله تعالى بالعباده والنهي عن الشرك بل جعل اليهود والنصارى كذلك اجمعوا مع المسلمين على ماذا على تحريم الشرك وتكفير فاعله ونحو ذلك فله اكثر من 100 عباره تم ذالك قال والدعاء ليس في كل مكان يراد به العباده هذا لا شك انه باطل قال تعالى فليدع ناديه سندعو الزبانيه اي يقال ان الله تعالى عبد الزبانيه لانه دعاه انظر الفهم سقيم انظر الحميره الى الى اي حد وصلت به انه اذا قلت بان هذا من اللازم الذي اتبعه الان على هذا النمط يلزمك كذا اذا اذا قلت بان الدعاء عباده يلزمك ماذا ان الله تعالى فليدع نادي سندعو الزبانيه اذا الله تعالى دعاه الزبانيه اذا ما بقي لي اقول ماذا اذا يلزمك تكفيره صحيح هذا الذي عناه واللداري قال اي يقال ان الله تعالى عبد الزبان لذلك الشيخ رحمه الله تعالى لسقوط هذا الكلام ما رد عليه تركه كما كما هو هذا خلاصه ما ذكره الشارح والالراد هنا الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن رحمه الله تعالى ثم انتقل الى شبهات اخرى قال فصل قال العراقي والاصل في ذلك يعني في دعاء الصالحين الاصل في ذلك والاصل يطلق ويراد به الدليل عند اهل الاصول يراد به الدليل من الكتاب والسنه يقال اصل في جواز كذا كذا قول تعالى والاصل في ذلك قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وبتغوا اليه الوسيله تغوا اليه الوسيله هذه ايه تامر بعباده الاولياء والصالحين من دون الله تعالى هكذا ولذلك قال الشيخ رحمه الله تعالى قلت يريد العراقي ان الايه اصل في دعاء الصالحين ودعاء الصالحين ما هو شرك بعينه ومع ذلك انظر الى الى الهاويه يستدل بالقران من اجل تجويز نوع من انواع الشرك بل هو الاساس الاصل في شرك العالم كما قال ابن قيم رحمه الله تعالى من قبله شيخه ماذا هو الدعاء دعاء يتعلق بالصالحين تعلق به بالصالحين ومع ذلك ياتي هذا المهبول ليستدل بايه لجواز ماذا لجواز ما هو اصل في الشرك هذا لا شك انه بعيد كل البعد لكن لا بد من الرد لا بد من من الرد وهذا هذا النص او هذه الايه قد يقال انها من اقوى ما يستدل به هؤلاء من اقوى ما يستدل به هؤلاء قال هنا يريد العراقي ان الايه تاثر في دعاء الصالحين والتوجه بهم الى الله وجعل مصائط بين العباد وبين الله وهذا هو التشفع اخذوا ماذا شفعاء من دون الله تعالى ووسائل اليه في قضاء حاجاتهم وتفريج كرباتهم وهذا الذي يدعي انه متبع للتيمير رحمه تعالى والشيخ الاسلام له رساله خاصه قاعده في التوسل والوسيله يعني لو قرى هذه فقط مقدمتها لعلم ماذا لعلم انه مشرك ونفسه لعلم انه على علا وان ابن تيميه حكم به بشركه وردته لكنه يزعم ماذا انه متبع وليس الامر كذلك يقول شيخ الاسلام رحمه الله تعالى كمقدم للرد على هذه الشبهه يقول في الفتاوى الجزاء اول صفحه 199 في القاعده نفسها لفظ الوسيله والتوسل فيه اجمال لفظ الوسيله والتوسل فيه اجمال واشتباه فيه اجمال واشتباه بمعنى ان له معنى شرعي وله معنى بدعي حينئذ اذا اطلق عند المتاخرين فقد ينصرف الذهن الى ماذا الى المعنى البدعي الى المعنى البديهي هذا الذي قصده واما في الشر فليس الا الا الحق وليس فيه اشتباه ليس فيه اشتباه قال فيه اجمال واشتباه يجب ان تعرف معانيه ويعطى كل ذي حق حقه يعني من المعاني فيعرف ما ورد به الكتاب والسنه من ذلك ومعناه وما كان يتكلم به الصحابه ويفعلونه ومعنى ذلك ويعرف ما أحدثه المحدثون في هذا اللفظ ومعناه إذن ما الذي أراد به بالاجتباه والإجمال لم يرد به الحق هو رحمه الله تعالى كثيرا ما يستعمل هذه الجملة وليتهم ما استعملها يعني يقول اختلف الناس فيأتي بعض هؤلاء الحمقى المتأخرين الصحفيين يأتي بعض هؤلاء الصحفيين ماذا؟ فيفهم أن السلف قد اختلف وأن الصحابة قد اختلفوا لماذا؟ لأن ابت يمير قال إن الناس وادخل الصحابه وادخل التابعين وادخل عمه السنه قد اختلفوا وطالبوا الى اخرين وليس الامر كذلك وانما اراد به ماذا ان السلف قد اتفقوا وجاء المخالفون فخالفوا ثم بعد ذلك الناظر في القرون المتاخره ينظر فيمتزج عنده المعنى لا يميز حصل اشتباه او لا حصل اشتباه كما يحصل اذا اذا نظر الناظر في كتب التفسير او في كتب الفقه والعقيده ونحوها ورى ان الايمان هذا يعرف بالتصديق هذا يعرف بالاقرار هذا يخ... لو نظر هكذا بهذه الصوره دون ان يعرف اولا ما هو مذهب السلف اختلط عليه او لا اختلط عليه وهذا من الاسباب التي جعلت الناس اليوم يختلط عندهم الامر فيما يتعلق به التوحيد وغيره انه ينظر هكذا بمعنى انه يقرا قبل ان يتعلم كما ذكرت سامي يقرا قبل ان يتعلم بمعنى انه يجرد المطولات يجرد المطولات عندهم جرد المطولات دون ان يكون عنده اصول أريد ان تدخل عليه شبه المرجئه والجهميه ونحو ذلك فالشاهد هنا ماذا ان هذا التعبير اشتباه واجمال واضطراب اذا مر بك بكلام شخص لم تيميه رحمه الله تعالى فليس المراد به ماذا ان المساله كذلك عند السلف ليس المراد به ان المساله كذلك عند عند السلف ولذلك احيانا يذكر ماذا حتى في في اثبات صفه الكلام لله تعالى يقول وصفه الكلام فيه اضطراب كبير بين الناس مع انه السلف اجمع على ماذا على اثبات الصفه وعلى معناه لم يختلفوا في ذلك لم يختلفوا قط في ذلك كما انهم لم يختلفوا في معنى الايمان ومعنى التوحيد الاخرين فان اذا لابد من من فهمي او من كيفيه فهمي ها كيف تفهم كلام العلماء يعني انت الان تريد ان تفهم كلام العلم اهل العلم لابد ان تفهم اولا كيف تفهم صحيح او لا لا بد ان تفهم كيف تفهم اما مجرد ان ان تقحم نفسك هكذا اقرا المجلدات الاولى من الفتاوى او غيرها دون ان يكون لك ضابط في معرفه كيفيه فهم كلامه العلمي هو الذي يسبب ماذا يسبب لك الزيغ حينئذ مثل هذا التعبير قال فيه اجمال واشتباه ظن الظان مباشره ان السلف كذلك استبعه عليه لا استبعه عليه بل اجمعوا على احد معنيين او على معنيين وانما زاد المتاخرون زاد المتاخرون معنى واطلقوا عليه ماذا الوسيله فصار ماذا فصار اذا اطلق لفظ التوسل الوسيله دخل المعنى المحدث حينئذ المتاخر لابد ان يميز فيقال السلف اجمعوا على كذا واطلق المتاخرون معنى كذا وكذا كما فعل هذا الرجل واطلق لفظ الوسيله على الشرك وهذا معنى جديد حتى ابن تيميه لم يذكره في قاعده توسل الوسيله لأنه متأخر عنه الوسيلة تطلق يراد بها دعاء الصالح لا وإنما أحدث المتأخرون معنى التوسل بالذات فقط الجاه الذي يكون بدعة ولا يصل إلى الشرك قال رحمه الله تعالى فيعرف ما ورد بالكتاب والسنة من ذلك ومعنىه وما كان يتكلم به الصحابة ويفعلونه ومعنى ذلك ويعرف ما أحدثه المحدثون في هذا اللفظ ومعنىه فان كثيرا من اضطراب الناس في هذا الباب هو بسبب بسبب ما وقع من الاجمال والاشتراك في الالفاظ ومعانيها حتى تجد اكثرهم لا يعرف في هذا الباب فصل الخطاب ويعني به المتاخر لا يعني به السلف قطعا هو نفسه لا يعني به السلف لانه حكى الاجماع على المعنيين الصحيحين ووسم هذا المعنى الثالث بكون ماذا أحدثه المحدثون إذا بدع صار من أحدث فيه أمر ما ليس منه فهو رد فحينئذ بيّن وميّز بين المعنيين قال رحمه تعالى فلفظ الوسيلة مذكور في القرآن في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وبتغوا إليه الوسيلة وفي قوله تعالى قل يدعوا الذين زعمتم من دوني فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويله أولئك الذين يدعونا يا يبتغون الى ربهم الوسيله يعني جاء في الايه السابقه او في الايه هذه ايهم اقرب ويرجون رحمته ويرجون رحمته ويخافون عذابه ان عذاب ربك كان محظورا اذا هذا لفظ الوسيله جاء في القران كيف نفهمه بفهم ابن العراقي او بفهم السلف بفهم السلف هذا اصل هنا اصل في هذا الباب قال رحمه الله تعالى فالوسيله فالوسيله التي امر الله ان تبتغى اليه واخبر عن ملائكته وانبيائه انهم يبتغونها اليه هي ما يتقرب به اليهم من الواجبات والمستحبات هي الوسيله يعني العبادات انت تريد ماذا تريد رضا الله تعالى ماذا تصنع تترك الواجبات تفعل المحرمات او تفعل الواجبات وتترك المحرمات هذا المراد بالوسيله ان تتقرب الى الله تعالى بطاعته اذا محبه الله تعالى ورضا الله تعالى ودخول الجنه والبعد عن النار لا يكون الا بماذا بفعل الواجبات وترك المنهيات هذا الوسيله المراد بها في في الشرع قال هي ما يتقرب به اليه من الواجبات والمستحبات فهذه الوسيله التي امر الله المؤمنين بابتغائها ب بابتغائها تتناول كل واجب ومستحب يعني دخل فيها ماذا جميع الواجبات وجميع المستحبات بمعنى دخل فيها جميع العبادات لان العباده لا تخرج عن كونها واجبة او مستحبه وما ليس بواجب ولا مستحب لا يدخل في ذلك سواء كان محرما او مكروها او مباح يعني لا يدخل لا يتوسل ويتقرب الى الله تعالى بما حرم ولا يتوسل ولا يتقرب الى الله تعالى بما كره بل حتى المباحات لا يتقرب بها ابتداء الا اذا نوى بها طاعه العمل بذلك علذا المحرم لا يكون وسيله الى ماذا ها الى الطاعه الى الواجب لا يمكن ان يكون وسيله الى الواجب والطاعه قال فالواجب والمستحب هو ما شرعه الرسول فامر به امر ايجابا واستحبابا واصل ذلك الايمان بما جاء به الرسول فجماع الوسيله يعني ما يجمعها فجماع الوسيله التي أمر الله الخلق بابتغائها هو التوسل إليه باتباع ما جاء به الرسول لا وسيلة لأحد إلى ذلك إلا ذلك يعني حصاره في ماذا في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم إذن ابتغوا إليه الوسيلة يعني اتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم وهل دعاء الصالحين داخلوا بذلك أطعا لا لا أحتاج إلى الجواب لماذا لأن هذا أعظم المنهيات وأعظم ما حرم الله تعالى هو ماذا هو دعاء الصالحين وعرفنا أن الوسيلة إنما تكون فيه ما أحبه الله تعالى ورضيه من العبادات سواء كانت واجبة أو مستحبة ولا يتوسل بمحرم وأعظم المحرم ما هو الشرك بالله إذن هذا الذي يزعم أنه متبع الابتمية هل, هل يتبع الابتمية؟ هو لم يتبع لا كتابا ولا سنة ولا سلفا ولا ابتمية قال رحمه الله تعالى هذا الأول هذا معنى الوسيلة الأولة والثاني لفظ الوسيلة في الأحاديث الصحيحة كقوله صلى الله عليه وسلم سال الله لي الوسيله فانها درجه في الجنه لا تنبغي الا لعبد من عباد الله وارجو ان اكون انا ذلك العبد فمن سال الله لي الوسيله حلت عليه شفاعتي يوم القيامه وقوله صلى الله عليه وسلم ما قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوه التامه والصلاه القائمه ااتي محمدا الوسيله والفضيله وابعثه مقاما محمودا الذي وعدت انك لا تخلف الميعاد حلت له الشفاعه حلت له الشفاعه فهذه الوسيله للنبي صلى الله عليه وسلم خاصا جاء بها النص ونفسره بماذا بما دل عليه النص وبما فهمه الصحابه رضي الله تعالى عنهم اجمعين قال وقد امرنا يعني النبي صلى الله عليه وسلم ان نسال الله له هذه الوسيله واخبر انها لا تكون الا لعبد من عباد الله وهو يرجو ان يكون ذلك العبد وهذه الوسيله امرنا ان نسالها للرسول واخبر ان من سال له هذه الوسيله فقد حلت عليه الشفاعه يوم القيامه لان الجزاء من جنس العمل جزاء من جنس العمل يعني يدعو للنبي صلى الله عليه وسلم حينئذ النبي صلى الله عليه وسلم حلت الشفاعه وهي ماذا وهي الدعاء الجزاء من جنس العمل فلما دعوا للنبي صلى الله عليه وسلم استحقوا ان يدعو هو لهم صحيح ان يدعو هو لهم عليه الصلاه والسلام فان الشفاعه نوع من الدعاء كما مر معنا شفاعه نوع من الدعاء ايش فعلي يعني ادعوا لي صحيح شفاعه بمعنى بمعنى الدعاء قال كما قال انه من صلى عليه مره صلى الله عليه بها عشره واما التوسل هذا المعنى الثاني اذا المعنى الاول ما هو الاتباع جعل في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم الامر الثاني فيما يتعلق بالوسيله الخاصه بالنبي صلى الله عليه وسلم والمراد بها ماذا الدعاء له قال رحمه الله واما التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم والتوجه به في كلام الصحابه فيريدون به التوسل بدعائه وشفاعته يعني توسلنا بالنبي صلى الله عليه وسلم لو جعل الصحابه وكثير هذا يقع في كلام الصحابه توسلوا بالنبي صلى الله عليه وسلم في الاستسقاء مثلا ما المراد به مراد به انه لا يدعى هو وانما يطلب منه ان يدعو الله تعالى ادعوا الله ان يسقينا هل هذا سؤال للنبي صلى الله عليه وسلم لا ليس سؤال للنبي صلى الله عليه وسلم انما هو سؤال لمخلوق قادر على ان يدعو الله تعالى وهو حي ولذلك بعد وفاهه صلى الله عليه وسلم لم ياتي احد من الصحابه يساله ان يدعو الله تعالى له صحيح او لا دل ذلك على ان على ان هذا المعنى خاص بحياه علي صلاه و سلامه اذا هذا المعنى لا اشكال فيه اذا التوسل في مفهوم الصحابه اذا جاء في كون يتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم ولم ينقل عنهم الا في حياته اما بعد وفاته لم يقال الا في احاديث مكذوبه او اثار مكذوبه على الصحابه او ضعيفه لا تثبت عنهم البت وإنما الذي ثبت عنهم في البقاري وفي غيره هو في حياة عليه الصلاة والسلام على معنى أنهم يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيسأله أن يدعو الله تعالى له لا أنه يدعى اغفر لي أو ادخلني في الجنة أو نحو ذلك قال رحمة الله تعالى والتوسل به في عرف كثير من المتأخرين يراد به الإقسام به والسؤال به هذا معنى بدعي السؤال بذات النبي صلى الله عليه وسلم او بجاه النبي مرادف له هذا يعتبر ماذا تبرم من البدع سالون بالذات سؤال به بالذات وانما يسال بالدعاء في حياته والتوسل به في عرف كثير من المتاخرين يراد به الاقسام به والسؤال به كما يقسمون ويسالون بغيره من الانبياء والصالحين ومن يعتقدون فيه الصلاح وحينئذ اذا تقرر ذلك تم معنيان صحيحان وثم معنى محدث الذي يتوسل بالذات الذي والجاه قال وحينئذ فلفظ التوسل به يراد به معنيان يعني بالنبي صلى الله عليه وسلم صحيحان باتفاق المسلمين باتفاق المسلمين وقال اولا ماذا فيه اشتباه واجماع صحيح او لا اذا لا لا تذهب تقول ماذا قال ابن تميه المساله فيها في اضطراب كبير كما يقولون في التكفير اذا قال من تميم رحمه تعالى الباب باب المطلب عند الناس قالوا الصحابه كان كان المساله اطلبت على ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وجمهور الصحابه اختلط عليهم ماذا اصول التكفير فلم يحسنوا حينئذ ماذا التكفير هذا لا شك انه باطل قالوا حينئذ فلفظ التوسل به يراد به معنيان صحيحان باتفاق المسلمين هذا اجماع ويراد به معنى ثالث لم ترد به سنه لم ترد به سنه بل هو بدعه الذي هو توسل الإقسام بالنبي صلى الله عليه وسلم عن على الله تعالى فأما المعنيان الأولان الصحيحان باتفاق العلماء فأحدهما هو أصل الإيمان والإسلام وهو التوسل بالإيمان به وبطاعته والثاني دعاؤه وشفاعته كما تقدم يعني يدعو النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا أو يشفع في الآخرة هذا لا إشكال فيه وثابت ومجمع عليهم فهذان جائزان بإجماع المسلمين ومن هذا قول عمر بن خطاب رضي الله تعالى عنهم اللهم انا كنا اذا اجدبنا توسلنا اليك بنبينا يعني ماذا توسلنا اليك بنبينا كيف تفهموا يعني طلبنا منه ان يدعو الله عز وجل ليس ثم الا هذا المعنى فقط ان نطلب منه ان يدعو الله تعالى كما فعل ذلك الاعرابي ودخل النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعه فسال النبي صلى الله عليه وسلم يدعوا الله تعالى فسق الناس فهنا اذا هذا المعنى هو الذي يفسر به هذا النص قال رضي الله تعالى عنه كنا اذا اجذبنا توسلنا اليك بنبينا فتسقينا واننا نتوسل اليك بعم نبينا فاسقنا اي بدعائه وشفاعته قال ابن تيمير رحمه الله تعالى ثم قال وقوله تعالى وبتغوا اليه الوسيله الايه وبتغوا اليه الوسيله اي القربه اليه بطاعته بطاعته وطاعه رسوله طاعته طاعه رسوله صلى الله عليه وسلم طاعته يعني طاعته لله تعالى قال تعالى من يطع الرسول فقد اطاع الله فهذا التوسل الاول هو اصل الدين اصل الدين وهذا لا ينكره احد من المسلمين لا ينكره احد من من المسلمين بل من انكره كما بين في موضع اخر كفرا نعم قلا <تصفيق> كفرا يعني صار مرتدا لانه هذا من المعلوم من الدين بالضروره اصل الدين يعني جزء لا يتجزا واما التوسل قال رحمه تعالى واما التوسل بدعائه وشفاعته كما قال عمر فانه توسل بدعائه لا بذاته لا بذاته بشخصه تمسح به ونحو ذلك قال لا بذاته ولهذا عدلوا عن التوسل به الى التوسل بعمه العباس ولو كان التوسل هو بذاته لكان هذا اولى من التوسل بالعباس لان الذات موجوده ولو كان ميتا ولو كان ميتا فلما عدلوا عن التوسل به إلى التوسل بالعباس علما أصل هنا علما أن ما يفعل في حياته قد تعذر بموته ولا يقاس ما بعد الحياة على ماذا على حياة صلى الله عليه وسلم هذا قياس فاسق من أفسد ما ما يكون إذن من فهم الصحابة وفعل عمر ونقله أنهم عادلوا عن ماذا عن التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم معنى موجود مقبور وعادوا عن ذلك الى ماذا الى التوسل بالعباس رضي الله تعالى دل ذلك على ان النبي صلى الله عليه وسلم ثم فرق بين ما بعد موته وبين ماذا ما قبل موته ما ما قبل موته قال علم ان ما يفعل في حياته قد تعذر بموته بخلاف التوسل الذي والايمان به والطاعه له فانه مشروع دائما لانه ماذا لانه باق صح او لا طاعه النبي صلى الله عليه وسلم باقيه ان يد توسل بطاعته هذا لا اشكال فيه قال فلفظ التوسل يراد به ثلاثه معان احدهما التوسل بطاعته فهذا فرض لا يتم الايمان الا به لا يتم الايمان يعني اصل الايمان اصل الايمان الا به والثاني التوسل بدعائه وشفاعته وهذا كان في حياته ويكون يوم القيامه يتوسلون بشفاعته اما بعد موته قبل يوم القيامه هذا ممنوع والثالث التوسل به بمعنى الاقسام على الله بذاته والسؤال بذاته فهذا هو الذي لم تكن الصحابه يفعلونه في الاستسقاء ونحوه لا في حياته ولا بعد موته ولا بعد مماتي لا عند قبره ولا غير قبره ولا يعرف هذا في شيء من الادعيه المشهوره بينهم وانما ينقل شيء من ذلك في احاديث ضعيفه مرفوعه وموقوفه او عمما ليس قوله حجه يعني بعد الصحابه رضي الله تعالى جوز بعضهم التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم بمعنى الاقسام على الله تعالى بذات النبي صلى الله عليه وسلم قال به فلان وفلان وفلان لاخره ولا نقول المساله فيها خلاف لانه وجود الخلاف لا يجعل المساله خلافيه تبى هذا عصب مهم جدا التبس حتى بعض من تدرس العلم اليوم كلما سمع قال فلان قال فلان المساله فيها خلاف مساله فيها يا اخي هذا باطل لا شك انه ماذا انه باطل لماذا لان وجود الخلاف لا يجعل المساله خلافه ليس كل خلاف يكون ماذا يكون معتبرا اولا هل هذه المساله قابله للاجتهاد ام لهاذا اصل وصار الناس اليوم يتكلمون في كل مساله في كل مساله سواء كانت اصليه تتعلق بالدين او لا فاذا تكلم متكلم قالوا مساله فيها خلاف مساله فيها خلاف هذا لا شك انه انه باطل ثم اذا كانت المساله فيها خلاف حينئذ ننظر الى ماذا الى دليل المخالف قبل ان ننظر الى قول المخالف حينئذ اذا صح دليله بمعنى انه يمكن ان يستدل بدليل ويكون وجه الاستدلال له وجه عند اهل العلم نجعل المساله ماذا خلافيه نجعل المساله خلافيه متى اذا كانت المساله قابله للخلاف وليس كل خلاف جاء معتبرا يعني لابد من عرض على كتاب والسنه ثم لابد من امر ثالث ان كانت المساله متعلقه باصل وبمساله فرعيه كذلك ولها اثر عند الصحابه رضي الله تعالى فاذا لم ينقل خلاف عن الصحابه فكل خلاف بعد ذلك يكون باطلا كل خلاف يكون باطلا اذا لابد من ضبط مساله ماذا مساله الخلاف فلا نقول بان الاقسام على الله تعالى بذات النبي صلى الله عليه وسلم لكون قال به فلان وفلان حتى بعض الكبار المحدثين السابقين قد قالوا بذلك يقول مساله فيها خلاف لا كما ذكرنا فيما يتعلق مساله القدريه ومساله خلق القران الى اخره سلف لم يذكروا مساله فيها خلاف مع ان بعض كبار العلماء قالوا بهذه المساله مساله الرجاء والقدر ونحو ذلك لم تجعل مساله خلافيه لا يقال بان المساله بان هل الاعمال شرط كمال في مسمى الايمان او لا المسألة الخلافية قال فيها أبو حنيفة ومن تبعه والأخماه وما ذكره مع أن أبو حنيفة أولى ماذا؟ أولى من كثير من المتأخرين في العلم والمكان والشهرة والإمام عند بعضهم حينئذ إذا كان أبو حنيفة لم يعتبر قوله ولا شيخه ربيع ولا من فوقه في مسألة هل الأعمال داخلهم فيما سمى الإيمان أو لا فغير مباب أولى أحرى إذن وجود الخلاف لا يجعل مسألة خلافية لماذا؟ لأن العبرة بالنص أولا وبفهم الصحابة لم ينقل أ خلاف لم ينقل قول واحد للصحابه رضي الله تعالى عنهم في اخراج الاعمال عن مسمى الايمان اذا لو خالف من خالف بعد ذلك لا التفتوا له وتقول المساله اجماع ولا تبالي والمساله اجماع ولا تبالي فالميزان حينئذ نكون ماذا يكون قول الصحابه اذا لا نجعل هذا النوع الثالث المحدث ان المساله فيها ماذا فيها خلاف اذ وجود الخلاف لا يستلزم ماذا جعل المساله خلافيه وانما تكون خلافيه وخلافا معتبرا اذا كان مسبوقا به العبد او الناظر او المرتحد ويكون الخلاف سائغا يعني في المحل الذي يمكن ان يقع فيه خلاف ولذلك المسائل التي اجمع عليها الصحابه لا يصح ان ياتي مخالف فنجعل قوله وكذلك لو خالف خلافا تب الى هذين قال هنا والثالث التوسل به بمعنى الاقسام على الله بذاته والسؤال بذاته هذا ذكر رحمه الله تعالى ان انه لم ينقل الا عما ليس قوله حجة ليس قول حجة وليس قول حجة بمعنى ماذا أنه ليس بقول الصحابي الذي هو قول حجة هو النبي صلى الله عليه وسلم وهذا لا شكال فيه وثانيا عند من جعل قول الصحابي ماذا حجة أما من بعدهم فلا لا يوجع القول حجة البتة لأن قول حجة معناه ماذا حجة ملزمة يعني إذا خلفت أنت آثم كما خلفت نصا إذا خلفت نصا وخالفت امر النبي صلى الله عليه وسلم او اجماعا ثابتا وخصوص وخالفته ولم تمتثل كنت آثما او لا كنت آثما كذلك اذا قلت قول الصحابي حجه لزمك ماذا عند المخالف ان ان تعثم واما غير الصحابه فليس الامر كذلك واما الايه التي استدل بها هذا الرجل العراقي يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وابقوا اليه الوسيله قال متيميا رحمه تعالى في فتاوى الجزء السابع والعشرين صفحة 433 قال رحمه الله تعالى قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتقوا إليه الوسيلة قال عامة المفسرين عامة المفسرين يعني ماذا يعني الاتفاق وهذا من أين جاء بهذا المعنى وهو متبع لشيخ الإسلام رحمه الله تعالى أرأيت هؤلاء يفترون الكذب على العلم يقول أنا تابع هذه أول شبه ردها الشيخ رحمه الله تعالى <تصفيق> قال وأنا تابع أرأيت Для الشيخ لسلامة التيمية وتلميذ ابن قي وهو كذا مفتر وابن تيمية يحكي عامة المفسرين على ماذا على أن الوسيلة هنا بمعنى القربة والطاع وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهم إذن عقيدة سلفية يعني تابع السلف وهو قال ابن عباس هنا في معنى الوسيلة وكذلك متبعا ابن تيمية وابن تيمية يحكي ماذا لجمعنا يجمع المفسرين قال ابن تيمية قال عامة المفسرين كابن عباس ومجاهد ومجاهد وعطا والفراء الوسيله القربه يعني تقرب الى الله تعالى تقرب بالشرك بدعاء الصالحين يتقرب بالذنبه بالخمر ما يمكن يتقرب بالمحرم صحيح او لا ما يمكن يتقرب الى الله تعالى بالمحرم ولذلك لو دعاء الصالحين هو لا يسميه شركه هو يجعل نداءا لا عباده ويجعل نداءا لا عباده قال الوسيله القربه قال قتاده تقربوا الى الله بما يرضيه قال ابو عبيده توسلت اليه اي تقربت وقال عبد الرحمن بن زيد تحببوا الى الله قال والتحبب والتقرب اليه انما هو بطاعه رسوله فالايمان بالرسول وطاعته هو وسيله الخلق الى الله ليس لهم وسيله يتوسلون بها البتته قطعا يعني البتته الا الايمان برسوله وطاعته ليس ثما وهذا دعاء الصالحين يعتبر ماذا اعتبروا شركا اكبر وهو اعظم المحرمات اذا لا يتقرب الى الله تعالى به قال وليس لاحد من الخلق وسيله الى الله تبارك وتعالى الا بوسيله الايمان بهذا الرسول الكريم وطاعته ليس بذاته انما بالايمان به وطاعته وهذه يؤمر بها الانسان حيث كان من الامكنه وفي كل وقت لازم له يعني الايمان بالنبي صلى الله عليه وسلم وطاعته علي الصلاه والسلام هذا في كل مكان وفي كل زمان يعني التوحيد صح او لا لانه توحيد هنئن يؤمر بها في كل زمان ومكان وام التوسل بالاعمال الصالحه فهو ثابت كذلك متفق عليه بين اهل السنه والجماعه قال ابن تيميه رحمه الله تعالى باقتضاب الجزء الثاني صفحه 312 قال اما التوسل والتوجه الى الله وسؤاله بالاعمال الصالحه التي امر بها امر بها هذا قيب كدعاء الثلاثة الذين آووا إلى الغارب بأعمالهم الصالحة حديث مشهور وبدعاء الأنبياء والصالحين وشفاعتهم يعني وهم أحياء هذا لا إشكال فيه فهذا مما لا نزاع فيه لا خلاف فيه بين أهل علمه بل هذا من الوسيلة التي أمر الله بها في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة هذا في المعنى وقوله سبحانه اولئك الذين يدعون يمتغون الى ربهم الوسيله ايهم اقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه فان ابتغاء الوسيله اليه هو طلب من يتوسل به اي يتوسل ويتقرب به اليه سبحانه سواء كان على وجه العباده والطاعه امتثال الامر او كان على وجه السؤال لهم والاستعانه به رغبه اليه في جلب المنافع ودفع المضار هذا مقدمه لفهم ما سيذكره الشيخ رحمه الله تعالى قال الشيخ عبد اللطيف رحمه الله تعالى يريد العراقي ان الايه اصل دليل استند اليه في اباحه الشركه الاكبر ان الايه اصل في دعاء الصالحين والتوجه بهم الى الله وجعلهم وسائط بين العباد وبين الله ووسائل اليه في قضاء حاجاته متفريق كربه هذا هو تعريف الشرك هذا هو تعريف الشرك الاكبر في اشكال ليس في اشكال هو جعل هذه الايه اصلا لاباحه هذا النوع ومن اباح الشركه كفر من اباح الشرك جوزه كفر ولا يعذر لا باجتهاد ولا بتاويل ولا شبهه الى اخرين ليس تم اشتباه هنا البت قالوا الجواب والجواب أن هذا القول صدر عن جهل بمسمى الوسيلة شرعا إذن عنده ماذا؟ الجهل بالحقائق كما مره في أول كتاب أنه جهل معنى الإسلام وجهل معنى التوحيد وجهل معنى الشقة وجهل معنى الشقة قطعا جعله ماذا؟ محصورا في عبادة الأصنام وجهل معنى العبادة جعلها في السجود فقط إذن ماذا علم؟ اذا جهل معنى لا اله الا الله ومعنى الاله ومعنى العباده ومعنى الشركه الاكبر ومعنى التوحيد اذا هذا ليس بشيء ثم يقول ما هذا سلوني سلوني قال ان هذا القول صدر عن جهل بمسمى الوسيله شرعا اذا يشير الشيخ رحمه الله تعالى ان عنده خللا فيماذا في, في تصور الحقائق انتبه هذه دائما يكثر منها شان لطيف رحمه الله تعالى وسياتيك كذلك في من هذا انه يجعل ان الخلل هنا ما لاط الخلل ماذا عنده فساد في التصور وهذا من من اشد ما يكون من اشد ما ما يكون على الانسان ان يكون عنده فساد في التصورات فان الوسيله في شرع الله دين الله تعالى كتابه والسنه وما فهمه الصحابه رضي الله تعالى عنهم الوسيله في شرع الله الذي شرعه على الئسن جميع رسله لانه اراد ان يبين ماذا الدين والاسلام بالبانه الاعم بالمعنى العام لأنه أتى بمعنى ينابذ ويخالف أصل الدين هي عبادته وحده لا شريك له هذا أجمع عليه الأنبياء والمرسلون والإيمان به وبرسله الإيمان به يعني بالله تعالى وبرسله والأعمال الصالحة التي يحبها ويرضاه العبادات واجبات المستحبات كما في البخاري وغير من حديث الثلاثة الذين انطبقت عليهم السخرة في غار وغير متوسلون الى الله تعالى باعمالهم الصالحه باعمال بسبب اعماله باعمالهم الصالحه من البر والعفه والامانه وكذلك ما شرع يعني الله عز وجل من واجب او مستحب هو بعين كلام الاميه رحمه تعالى في قاعده قاعده التوسل والوسيله قال تعالى اولئك الذين يدعون يبتغون الى ربهم الوسيله ايهم اقرب ايهم اقرب ايهم هو اقرب على حذف صدر الصله قال ابتغاؤها وابتغاؤها اي طلبها طلب الوسيله يكون بماذا قال بالقيام بما امر به ان يمتثل الاوامر لتعبد لله تعالى رضا الله عز وجل لا ينال الا بماذا بطاعته لا يتوسل الى رضا الله تعالى بمعاصيه وعظم ذلك الشرك بالله تعالى وانما يكون بماذا بما امر به هذه من البديهيات عند عامه الناس وابتغاؤها بالقيام بما امر به واحبه ورضيه من الاعمال الصالحه واما دعاء غير الله الذي هو الشرك الاكبر فليس وسيله شرعيه قطعا قطعا لا مجال للاجتهاد ولا التاويل ولا الشبهه ان الوسيله التي امر الله تعالى بها هي دعاء الصالحين هذا لا يمكن ان يكون ولا يتصور قالوا اما دعاء غير الله فليس وسيله شرعيه بل هو وسيله اهل الشرك والجاهليه لا يضر هو كذلك وسيله اهل الشرك من اعداء الرسل في كل زمان ومكان والله لا يامر بالشرك ولا يرضاه لا يامر بالشرك ولا يرضاه جل وعلا قل امر ربي بالقسط الذي هو العدل وقال ابن عباس لا اله الا الله يعني فسر القسط ان بماذا بلا اله الا الله ولا اله الا الله هل تجامع دعاء الصالحين لا قطعا بل تبطله من اصل لا اله هي ابطال لدعاء الصالحين اذن كيف يرتمى عنده ماذا قولوا لا اله الا الله ومع ذلك يدعو الصالحين ولولا لم يسمه ماذا شركا لان تغيير تبديل الاسماء لا يغير الحقائق بل هي باقيه على اصل قل امل ربي بالقسط وقيم وجوهكم عند كل مسجد وادعوهم مخلصين له الدين هذه الايه عظيمه في هذا الباب امر الله تعالى بماذا بالقسط الذي هو العادل واعظم ما يدخل في ذلك ماذا التوحيد اعظم ما يدخل في ذلك هو هو التوحيد قال البغوي رحم الله تعالى قل امر ربي بالقسط قال ابن عباس بلا اله الا الله بلا اله الا الله واذا فسر بلا اله الا الله لا يمنع ان يكون كذلك ماذا العدل لان من لوازم لا اله الا الله ماذا اقامه العدل اقامه العدل قال ابن عباس بلا اله الا الله وقال الضحاك التوحيد قسط ماذا التوحيد وقال مجاهد للسد بالعدل ما كلها اقوال متقاربه ليس الخلاف بين ليس خلافا تضاد ليس تضاد. هو خلاف تضاد وانما خلاف تنوع قالوا اقيموا وجوهكم عند كل مسجد قال مجاهد السدي يعني توجهوا حيث ما كنتم في الصلاه الى الكعبه وقال الضحاك اذا حضرت الصلاه وانتم عند مسجد فصلوا فيه ولا يقولن احدكم اصلي في مسجدي وقيل معناه اجعل سجودكم لله خالصا وادعوه واعبدوه مخلصين له الدين الطاعه والعباده ففسر ماذا هنا البغوي وادعوه اي اعبدوه اذا فسر الدعاء بالعباده بالمعنيين المعنيين السابقين مخلصين له الدين الدين قال الطاعه والعباده طاعه وعباده هذا تفسير السلف وهذا يزعم ماذا انه لم يسبق الشيخ رحمه الله احد اين مذكور هذا في كتب التفسير هذا البغوي وهذا ابن جرير هذا ابن كثير وكثير كذلك من المفسرين على هذا المعنى قال القرطبي قول تعالى اقم امر ربك بالقسط قال ابن عباس لا اله الا الله وقيل القسط العدل اي امر بالعادل فاطعوهم ففي الكلام حذوا واقيموا وجوهكم اي توجهوا اليه في كل صلاه الى القبله عند كل مسجد اي في اي مسجد كنتم وادعوهم مخلصين له الدين اي وحدوه ولا تشركوا به فسال القرطبي ماذا بالتوحيد وعدم الشرك أي وحدوه ولا تشركوا به ولا قال الشيخ عبداللطيف رحمه الله تعالى فكيف يتوسل إليه بالشرك به كيف يتوسل به كيف يتوصل تريد رضا الله تعالى وتشرك بأعظم المحرمات بأعظم المحرمات هل هذا وسيل الله تعالى لا هذا مصادمة مصادمة لجميع ما أرسل الله تعالى به الرسل فكيف يتوسل اليه بالشرك به الذي هو اظلم الظلم وضد القسط والذي يمنع من اقامه الوجوه له عند المساجد لان المساجد انما تقام على ما دعى التوحيد وهذا يمنع وهو اي الشرك حقيقه التوسل الذي قصده المشركون قال الله تعالى فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا الهه فلولا اي هللا قال البغوي فلولا فهل نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا الهه يعني الاوثان يعني الاوثان التي اتخذوها الهه يتقربون بها الى الله عز وجل يعني هذه الايه تفسر معنى الوسيله عند هذا الرجل هذه الايه تفسر معنى الوسيله لانه جعل الوسيله بمعنى ماذا بمعنى دعاء الصالحين وهذا هو الذي فسر الله تعالى ماذا الشفاعه التي يتشفع بها اولاء المشركون قال يعني الأوثان التي اتخذوها آلهة يتقربون بها إلى الله عز وجل القربان قال والقربان كل ما يتقرب به إلى الله عز وجل وجمعوا قرابين قال بل ضلوا عنهم قال مقاتل بل ضلت الآلهة عنهم فلم تنفعهم عند نزول العذاب بهم وذلك إفكهم أي كذبهم الذي كانوا يقولون إنها تقربهم إلى الله عز وجل وتشفع لهم وما كانوا يفترون يكذبون أنها أقراب اله اذا دل هذا النص على المعنى الذي اراده هذا العراقي وهي ماذا الوسيله هي دعاء الصالحين والله عز وجل بين ماذا ان المشركين انما جعلوا الالهه قربانا يعني ماذا تقربهم الى الله تعالى اذا هو معنى الوسيله الذي اراد المعنى الشركي معناه الشركيه قال رحمه الله تعالى وقال تعالى والذين اتخذوا من دونه اولياء يعني أصناما أو ثانيا تعبى من دون اللتاء قالوا ماذا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله الزلفة إلا ليقربونا هذا هو معنى الوسيلة الشرك الذي جعله تفسيرا لهذه الآية قال رحمة الله تعالى فهذا قد يسمى توسل قد يسمى يعني عند هذا الرجل يسمى ماذا يسمى توسلا فإن لفظ التوسل صار مشتركا فيطلق شرعا على ما يقرب الى الله من الاعمال الصالحه التي يحبها الرب ويرضاها ويطلق على التوسل بذوات الصالحين ودعائهم ذوات يعني بجهه فلان وفلان قال ودعائهم واستغفارهم هذان نوعان ويطلق في عرف عباد القبور على التوجه الى الصالحين ودعائهم مع الله في الحاجات والملمات اذا هذا المعنى ليس ماذا ليس هو المعنى المامور به تتو الى الوسيله اي الوسيله الشرعيه واما دعاء الصالحين هذه وسيله عند المشركين لا يدل عليها النص لا يدل عليه النص اذا يفهم ماذا الفرق بين الوسيله عند الموحدين والوسيله عند المشركين فرق بينهما قال والمراد بالايه هو الاول عند اهل العلم والمفسقات تب كما قال ابن تيميه رحمه الله عامه المفسرين على ان الوسيله بمعنى القربه بذلك فصار ابن عباس وغيره واما التوسل بذوات الانبياء والصالحين بدون طاعتهم وبدون استغفار في هذا لم يشرع بدعه ولا أصل له فإن التوسل بالأنبياء مع معصيتهم ومخالفتهم في الدين والمل قد دلت آية سورة التحريم على المنع منه على المنع منه يعني من توسل به بالأنبياء توسل به بالأنبياء هذه سورة التحريم لم أقف عليه لعله أراد المتحنة لعله حصل عنده سبق ولذلك قال وعدم الانتفاع بالتعلق والقرامة والنسب هذا يدل عليه قوله تعالى لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون وبصير هذا المعنى هو الذي أشار إليه صح أو لا أما التحريم ليس فيها آية تدل على ذلك قال قد دلت آية سورة التحريم على المنع منه عدم الانتفاع بالتعلق والقرابة والنسب والتوسل بذلك لمن لم يؤمن بما جاءوا به من الهدى ودين الحق قال تعالى لن تنفعكم ارحامكم ولا اولادكم يوم القيامه يفصل بينكم والله بما تعملون بصير قال البغوي معناهم لا يدعونكم ولا يحملنكم ذو ارحامكم وقرباتكم واولادكم التي بمكه الى خيانه الرسول صلى الله عليه وسلم والمؤمنين وترك مناصحتهم وموالاه اعدائهم فلن تنفعكم ارحامكم ولا اولادكم لا تنفعكم رحمتكم ولا اولادكم الذين عصيتم الله لاجلهم يوم القيامه يفصل بينكم فيدخل اهل طاعته الجنه واهل معصيته النار اهل معصيته النار قال ابن كثير رحمه الله تعالى في الايه اي قراباتكم لا تنفعكم عند الله اذا اراد الله بكم سوءا ونفعهم لا يصل اليكم اذا ارديتموهم بما يسخط الله تعالى ومن وافق اهله على الكفر ليرضيهم فقد خاب وخسر وضل عمله ولا ينفعه عند الله قرابته من احد ولو كان قريبا الى نبي من الانبياء صحيح لو كان قريبا من نبي من الانبياء قال الامام احمد حدثنا عفان قال حدثنا حماد عن ثابت عن انس رضي الله تعالى عنه ان رجلا قال يا رسول الله اين ابي قال في النار اخبره الله تعالى بل ما اوحي الي نبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب ولكن اوحي الله تعالى اليه انه في في النار فلما قف دعاه فقال ان ابي واباك في النار وروى مسلم ابو داود من حديث حماد بن سلاما بهم اذا اخبر النبي صلى الله عليه وسلم على كوني ماذا مع اخبر عن ابيه مع كوني اقرب الناس اليهماذا انه في في النار ما نفعه كون النبي صلى الله عليه وسلم نبيا ما نفع به ما نفع به ولا ولا عباه قال هنا وكذلك في الحديث لما انزل عليه قوله انذر عشيرتك الاقربين قال النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر قريش اشتروا انفسكم من الله لا اغني عنكم من الله شيئا قالوا اكبر من هذا من يدعوهم يعني اكبر من هذا ما هو هذا سؤال الانبياء بذواتهم لا ينفعهم اكبر من هذا اعظم الاول بدعه والثاني شرك واكبر من هذا من يدعوهم ويستغيث بهم ويتقرب اليهم بعبادتهم على انهم وسيله لهم على انهم في نسخه ان وسيله له وشفعاء فان هذا هو عين الشرك الذي ذمه القران وعابه وان سمي توسلا والعبره بالحقائق العبره به بالحقائق واما ما ذكره يعني هذا العراقي بعد هذا الكلام بالنسبه الذي ينهى عن دعاء غير الله الى الجهل وعدم الفهم فهذا يتناول كل من نهى عن دعاء الانبياء والصح يعني ماذا الأنبياء والمرسلين طعن في الأنبياء والمرسلين سبّوا واتهم بالنقص وعدم الفهم من يدعو ويحذر عن دعاء الصالحين لا تسأل أحداً إلا الله لا تدعو الموتى لا تدعو الغائبين قال هذا من سوء فهمه دخل الأنبياء أو لا دخل الأنبياء إذا نذم سبّة لي للأنبياء قال وأما ما ذكره بعد هذا الكلام من نسبة الذي ينهى عن دعاء غير الله إلى الجهل وعدم الفهم هذا الجاهل يقول فهذا يتناول كل من نهى عن دعاء الأنبياء والصالحين ومعلوم أن الرسل نهت عن دعاء غير الله بما لا يقدر عليه إلا الله إذن نسب الأنبياء المرسلين لعدم الفهم إلى عدم الفهم قال بل وفيما لا تدعو إليه حاجة ولا ضرورة من جنس المسألة فلازموا كلامه مسبة الأنبياء لازموا كلامه مسبة الأنبياء حين إذن تأتي المسألة ماذا؟ لازم المذهب هل هو مذهب أو لا مسألة يحكى فيها خلاف يحكى فيها خلاف منهم من منع ومنهم من جوز ومنهم من فصل والصحيح أن يقال أن اللازم على نوعين لازم بين مساوي لللفظ أو أظهر أحيانا أن يكون هذا لازم يكفر به والثاني لا يكون بينا يكون فيه شيء من الخفاء لا بد من التصريح له فيلتزمه أو لا هذا لا يكون ماذا لا يكون مكفرا ولا مفسقا ولا مبدعا مع انه لا ينباني عليه ماذا حكم وهذه مساله لازم نذهب مذهب ام لا سنفرده ان شاء الله تعالى بي بسلسله فيه في وقته قال فلازم كلامي فلازم كلامي مثبت الانبياء واتباعهم الى يوم القيامه فنعوذ بالله من حال اهل الجاهله والسفه وكذلك جاهل وسفيه وغبي واحمق ومشرك قال فصل قال العراقي انكم تكفرون بالحلف بغير الله كذب يعني يدعي ان شيخ الاسلام محمد الهاشم رحمه الله تعالى ونحن نعرف الشيخ درسنا الرسول الثلاثه والقاعده الاربعه وكشف الشبهات وكتاب التوحيد ودرسنا ما قال مره واحده ان من حلف بغير تعالى فهو كافر مرتد عن الاسلام وانما جعله بماذا جعله من الشرك الاصل اين قال هذا بل ابن قيم رحمه الله تعالى وهذا الذي يزعم انه متبع لابن قيم جعاله تاره يصلي ماذا الشرك الاكبر هو كذلك اذن كيف يزعم بان شيخ الاسلام رحمه الله يكفر ماذا من حلف بغير الله مطلقا هكذا دون تفصيل لكن الكذب هذا لا يستحي لا من الحق ولا من الخلق انكم تكفرون بالحالف بغير الله ويكفر به السابقون من اهل بلدكم يعني خاطبه ائمه الدعوه وهو ليس بالشرك ولا كفر يعني كفرتم بغير مكفر واذا كان كذلك صرتما انتم صرت خوال اي نعم هو اراد ان يبين الان ماذا اول كفرتم بي حال ابي غليل تعالى وهذا ليس بشرك ولا كفر اذا كفرتم بماذا بذنب كبير من الكبائر اذا انتم هذه النتيجه انتم خوارج انتم خوارج هكذا الى يومنا خوارج كلما خالف وابطل قوله قال هذا مذهب الخوارج مذهب المعتزله قال وهو ليس بشرك ولا كفر هذه حجه الضعيف ضعيف المسكين الذي ليس عنده رائحه الدليل اذا اراد ان يحذر من قول قال ماذا هذا على اصول الخوارج تبه احذروا لكن الضعف وهو ليس بشرك ولا كفر اذا اذا لم يكن شركا ولا كفرا صار ذنبا من الذنوب التكفير به حينئذ نكون مذهب الخوارج قال بل هو مكروه كراهه تنزيه كراهه تنزيه يعني لم يصل الى الى التحريم هذا قول ضعيف للادله على ذلك ولانه قد ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لبعض اصحابه لا وابيك لا وأبيك سيأتي ولأن ترمذي رحمه الله تعالى طار الجمال على هذه المسألة بالكرهة على الحال بغير الله تعالى كذب عليه سيأتي وساق حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما من حلف بغير الله فقد أشرك كذب نفسه بنفسه قال أولا ليس بشرك ولا كفر صحيح هو رد على, على نفسه من نفسه قال ليس بشرك ولا كفر ثم قال ماذا قال اورد التلميذ حديث ابن عمر من حلف بغير الله فقد اشرك وقال ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا وابيك رايت من فهم اول ليس بالشرك ولا الكفر ثم اثبت حديث ابن عمر قال بالشرك ثم اثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم قد اشرك الله اسع قال وساق حديث ابن عمر من حلف بغير الله فقد أشركها وأن هذا يدل على الكراهة للترجمة ولأنه ساق الرواية الأخرى عن ابن عمر من حلف بغير الله فقد كفر الرجل هذا عجيب هذا يعني لو كان في كتاب وكتاب آخر لعله إنسان بشر ينسى ما ما كتبه أو سطره في كتاب آخر لكن في ثلاثة أسطر ليس بكفر ولا ولا شرك كره التنزيه ثم فقد اشرك فقد كفر والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا وابيك <تصفيق> قال ولانه ساق الروايه الاخرى عن ابن عمر من حلف بغير فقد كفر وقال بعد هذا محمول على التغليظ على التغليظ والزجر هكذا التغليظ والزجر دائما حتى كلام ابن تيميه التغليظ والزجر لا يريد به ماذا حقيقته يعني ما فهمتم مراده انما هو الذي فهم وهنا نسبه الى الى الترمذي ان اراد به ماذا التغليظ والذجل قال ك الرياء هذا كلام الترمذي كالرياء الذي فسرت به قوله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربي فليعمل عملا صالحا الايه قال الشيخ رحمه الله تعالى واسكنهم فسيح جناته والجواب ان يقال في هذا الكلام من الجهل والخلط ما يتنزه عنه العاقل فضلا عن العالي او كذلك من ذلك انه قال الحلف بغير الله ليس بشرك ولا كفر ثم ساق حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما من حلف بغير الله فقد اشرك ثم قادته المقادير الى ان نطق بالروايه الاخرى من حلف بغير الله فقد كفر نفى الشرك والكفر ثم اتى بالروايتين فرد على على نفسه هذه عبر كما قال الشيخ رحم التفقه وتامل هذه العبر يعني يرد على نفسه بنفسه هكذا اهل الباطن هكذا اهل الباطن فلذلك لا تخشى فيدمغوا كما ذكرنا اولا فلا تخف لا تخشى اهل الباطن هذا يكذبون والكذب كما يقول عامه ماذا حبله قصير قال فقف وتامل هذه العبر عبر يعني هذه في عبره انظر كيف الجهل انظر كيف عدم عدم طلب الحق وقصد الحق يقول قولا ويكذب نفسه بنفسه ثم استدل بان الترمذي ترجم بالكرهه ترجم بانه ماذا من حلف بغير الله ايندي نكون مكروه كراهه تنزيه وهو اول من يخالف الترمذيه في اكثر ما في سننه الترمذي من عمه السلف وسنن قائمه على ماذا على شرع الله تعالى توحيدا ونهيا عن, عن الشركه اذا خالف الترمذي في الجمله مع انه لم يفهم كلام الترمذي ولا حامه حول مرادي قال ويقال جواب مساله الحلف بغير الله تظاهرت وتواترت النصوص النبويه بالنهي عنها منهي عنها اولى منهي عنه ودلت على انه شرك لا يحل يعني سماه شركا فنسميه كما سماه الله تعالى اذا سمى الله تعالى الذنب ذنبا ولم يسميه شركا ولا كفرا لا نقول هذا شرك ولا كفر واذا سماه شركا سميناه شركا واذا سماه كفرا سميناه ماذا سميناه كفرا ولذلك منقي الرحمن تعالى ما ذكر مساله تارك الصلاه قال يعني كانه يقول قبل ان نخوض يكفر كفرا او لا قال وجب ان نسميه كما سماه النبي صلى الله عليه وسلم لا مناص النبي صلى الله عليه وسلم قال العهد الذي بيننا وبينه مصرافه من ترك فقد كفر اذا يجب ان تقول ماذا تارك الصلاه كافر يجب ان تسميه لماذا لان النبي صلى الله عليه سماه قم متبعا ثم بعد ذلك تاتي مساله اخرى وهي ماذا هل هذا الكفر ناقل او ليس بناقل اذا قبل ذلك ان نطلق ما اطلقوا شرح هكذا الاتباع عن يد تسمي ما سماهوا شر قال هنا على انه شرك لا يحل ولا يجوز كما ذكروا اصحاب الكتب السته واهل المسانيد من حديث ابي هريره وعمر وابنه وابن مسعود وغيرهم وانما ساق التلميذ حديث ابن عمر والتلميذ رحمه الله اثبت انه شرك واجعله كالرياء ولذا قال كالرياء اذا كان كالرياء معلوم ان الرياء في اصل ماذا شرك اصغر وليس مكرون كراه التنزيل بل هو محرم كبيرة من الكبائر قال وجعله كالرياء والرياء شرك بالنص والإجماع بالنص كتاباً والسنة والإجماع وهو من الكبائر إذا لا يقال فيه ماذا كراهت تنزيل لأن التلميذي جعل الحالف بغير الله كالرياء والرياء بالنص والإجماع شرك أعصى كبيرة من الكبائر إذا عند التلميذ ماذا الحالف بغير الله شرك أعصى ولم يقل ماذا انه مكروه كره تنزيل قال وهو من الكبائر الا انه ليس مما ينقل عن المله ليس مما ينقل عن علم هذا الذي اراد ان يبينه الترمذي لما قال النبي صلى الله عليه وسلم كفرا اراد ان يبين انه كالرياء يعني الرياء لا يخرج عن المله في اصله في اصله لا يخرج عن المله كذلك الحلف بغير الله تعالى فحينئذ اراد ان يشبه هذا بذاك في ماذا لا في انه يطلق عليه انه كفر وانما في كوني لا يخرج عن عن المله او ما فهم مراد الترمذي قال الا انه ليس مما ينقل عن المله ويوجب الرد للايات والاحاديث وكلام الترمذي يدل على هذا وقد جعله مثل الرياء وقاسه عليه في الحكم وحمله على هذا الحمل والتاويل ان الروايه الاخرى التي خرجها عن ابن عمر فيها تكفير من حلف بغير الله والحكم بانه كفر واراد الترمذي ان هذا الكفر ان هذا الكفر ليس هو مما يخرج عن الملة كالشرك الأكبر أو كذلك مسلم له بل كفر دون كفر وشرك دون شرك وظلم دون ظلم كما قال البخاري في صحيحه وتسميته هذا كفر من باب التغليد من باب التغليد هذا مراده رحمه الله هذا مراد الترمذي لما قال هذا الحديث كالرياء بمعنى أنه ليس كفرا ينقل عن الملة وأما كونه شركا محرما فلم ينفه الترمذي ولم يتعرض له بتاويل بل ابقاه على ظاهره بل اثبته وقال به لانه جعله مثل الرياء وهذا الجاهل اغتر بكونه ترجم بالكراهه ترجم التلميذ بماذا بالكراهه والكراهه عند السلف ماذا كراهه تحريم كراهه تحريم خلط كذلك بين الاصطلاحات اصلاح المتاخرين بالاصلاح المتقدم فسر اصلاح المتقدمين بالاصلاح المتو هو حادث وهو هذا هذا خطا قد يحصل عند بعض الناس اغتر بكونه ترجم بالكرهه والكراهه في عرف هذا الرجل انما تطلق على التنذيه على تنذيه هذا وجه ضلاله ولم يدري ان اطلاقها على كراهه التنذيه عرف حادث صلاح حادث عرف عن الصلاح حادث وان الكراهه في عرف الكتاب والسنه وقدماء الامه تطلق على تحريمه تطلق على على التحريم وقد يراد بها التنذيه قال تعالى بعد أن ذكر المحرمات المتفقة عليها في جميع الكتب السماوية كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها ذكر الزنا وإلى آخرها هذا مكروه كرة تنزيه لا وفي الحديث إن الله يكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال هذا من المحرمات ليس من المكروهات كرة تنزيه قال وأظن هذا يعني العراقي يحمل كل ما تقدم على كراهه التنزيه يعني اذا ارى ان يلزمه اذا راد ان ان يلزمه يعني اللي غبائه قد كل ما راى مكروها او كراهه حمله على ماذا على التنزيه قالت الترمذي رحمه الله باب كراهه الحلف بغير الله تبويب يعني باب وتحريم الحالف بغير الله وساق بسند حديث ابن عمر من حلف بغير الله فقد اشرك وسكت الترمذي على هذا سكت الترمذي على واذ النسخه التي وقف عليه الشيخ رحمه الله قد تختلف عن بعض النسخ المتاخره لكن على ما ظهر له هو ووقف عليه قال وسكت الترمذي على هذا ولم يتعقبه بتاوين لانه نص اشراكه ثم قال بابن وساق بسنده الروايه الاخرى عن ابن عمر من حلف بغير الله فقد كفر وتاول لفظه ماذا كفرا او لفظه كفرا بانها على وجه الذجر والتغليق على وجه الذجر والتغليظ لماذا لان الحلف بغير الله لا ينقل عن مله لا ينقل عن علم فالمراد حينئذ ماذا كفر دون دون كفرا لكن يسمى ماذا يسمى كفرا والكفر الاصغر هذا محرم او مكروه هذا محرم اميل الكبائر ومين الكبائر اذا باب كراهه الحلف بغير الله ثم اولى كفرا على ان المراد به كفر دون كفر حينئذ نوافقه الترجمه يعني ذلك كراها المراد بها ماذا كراها التحريم قال لأن الحالفة بغير الله لا يقر عن الملة بل هو كالرياء في عدم الردة وإن كان شركا وإن كان شركا إذا عرفت هذا فالعراقي دلس وجعل البابين بابا واحدا وجعل كلام التلمذي في تأويله لفظة كفراه راجعا إلى كلا البابين وأن الحالفة مكروه كراهة التنزيه والتلمذي لم يتعرض لكونها لي للتنزيه واضح؟ قالوا اما قوله واما قوله انكم تكفرون به وترون انه كفر فهو كذب محض وفريه ظاهره ما قال احد ممن يعتد به عندنا يعني من امه الدعوه تبعا شرع الله تعالى انه كفر مخرج عن المله ما قالوا هذا بل الاصل عندهم ماذا انه شرك اصغر وقد يطلق العالم والمفتي ما اطلقه الرسول صلى الله عليه وسلم في مثل هذا ويقف حيث وقف يعني إذا رأيت أحدا من أمة الدعوة أو من غيرهم حتى من السابقين قال الحليف بغير الله تعالى كفر وأورد حديث ابن عمر لا يلام لماذا؟ لأنه أطلق ما أطلقه الشرع وإذا لمتني أنت تلوم النبي صلى الله عليه وسلم لأني تكلمت كما تكلم النبي صلى الله عليه وسلم ما قال كفر دونك قال كفر إذن إذا أطلقت كما أطلق النبي صلى الله عليه وسلم لا إشكال فيه لا يقل لماذا لم يقيد وهذا عنده إطلاقات عند العمومات قلنا نطلق ما اطلقه الشارع حينئذ نقف حيث حيث وقف صح او لا فاذا وجدت من كلام العلم اطلق كما اطلق النص لا اشكال فيه لا تلوم لا تقل هذا كذا وكذا هذا فاسد قال وقد يطلق العالم والمفتي ما اطلقه الرسول صلى الله عليه وسلم في مثل هذا ويقف حيث وقف ومن انكر هذا الاطلاق فقد انكر على الرسول صلى الله عليه وسلم لاني اتكلم كما تكلم النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك ابن قيم في الاعلام عقد فاصلا في ان المفتي اذا وجد نصا مطابقا لجواب السؤال يعني يكون جوابه فلينطق بالنص ياتي بالنص كما هو هذا من احسن ما يكون في في الفتوى فاذا سئلت عن حال ابن تعالى وقل من حال ابن الله تعالى فقد كفر وقد اشرك لا اشكال فيه ليكون مطابقا لماذا للنص على سدرك على ان ابن قيم الجوزيه قال رحمه الله تعالى قد يكون ذلك شركا اكبر شركا اكبر يعني حالي بغير الله تعالى وكذلك لان القاعده هنا ماذا ان كل ما قيل فيه شرك اصغر هذا هو الاصل فيه لكن قد يرتقي الى الى الاكبر الى الى الاكبر ما شاء الله وشئت هذا شرك اصغر لكن لو اعتقد بقلبي ماذا ان ثم مساواه بالفعل بين المشئتين حينئذ صار شركا اكبر قال قد يكون ذلك شركا اكبر بحسب ما قام بقلب قائله ردوا الى ماذا الى القلب ولذلك احتاج الى قرين انتبه لا تخطئون يحتاج الى قرينه فالاصل حمل الناس فيما اذا سمعت الفاضل الشركيه وهي شرك اصغر على انه اصغر ولا تجعله اكبر وانما اصغر الا اذا دلت قرينه تدل على ماذا على ما في القلب ولا اشكال في اعمال القرائن الداله على ما في القلب قال هنا بحسب ما قاما بقلب قائنه وقاله القاضي عياض من المالكيه وهذا ظاهر لا يخفى اذا قصد تعظيم من حلف به او من حلف به كتعظيم الله يعني الحالف اذا سوى بينهما بين الله تعالى وبين هذا الغير حينئذ ماذا صار شركا اكبر شركا اكبى بل قد يمتنع ان يحلف بماذا بمعبوده ليس الله عز وجل بمعبوده الهي بالولي بالصالح يمتنع ولا يمتنع ان يحلف لله تعالى كاذبا هذا يدل على ماذا على انه لو حلف كان مشركا شركا اكبرا مشركا شركا اكبرا قال واما الاستدلال واما الاستدلال هذا العراقي على عدم التحريم بقول صلى الله عليه وسلم من حلف باللات والعزى فليقل لا اله الا الله فليقل لا اله الا الله فهذا الاستدلال والفهم ليس بشيء هذه كفاره وكفارتكم في مقابل ماذا في مقابل ذنب معصيه اذا دل على انه ماذا لانه معصي قال ليس بشيء هذا الفام وليس بشيء ليس بشيء والحديث دليل على التحريم والاستدلال به عليه هو عين الفقه عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم لانه امر من حلف بغير الله ان يكفر بتجديد الاسلام تجديد الاسلام قلت ياني بكلمه اخلاص التي تضمنت البراءه من الشرك واثبات التوحيد وقد قال لقريش وغيره من عباد الاصنام قولوا لا اله الا الله تفلح اذا قول لا اله الا الله انكفر اولى قال العباد اتن اصنام قولوا لا اله الا الله اذا هذه الكلمه ستنقلهم الى ماذا من الشرك الى الاسلام اذا يدل على ماذا على انها ماهيه تثبت ماذا تثبت التوحيد وتنفي الشرك قال وقال لعمه قل لا اله الا الله كلمه احاجك بها عند الله فان كان ذاك يدل على الكراهه فهذا ايضا انما يدل عليها يدل عليها ولا فرقه بينهما فسبحان من حل بين قلوب هؤلاء بين الفقه عنه ومعرفه المراد من كلامه وكلام رسوله اذا من قال من حلف باللات والعزه فليقل لا اله الا الله هذا دليل على انه محرم دليل على انه محرم يعني جعاله من قبيل الكفاره فكفارا انما تكون في ترك واجب او فعل محرم هكذا في الشرع قالوا في الحديث ان حسنه التوحيد تمحو الشركه وتكفر فان الاسلام يجب ما قبلهم قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه لان احلف بالله كاذبا احب الي من ان احلف بغيره صادقا وجعل ماذا الشركه الاصغر فوق الكبيره لان قول احلف بالله كاذبا كبيره من الكبائر احب الي من ان احلف بغيره صادقا وهذه احب ليس ماذا ليست على بابها قال الشيخ سليمان التيمي رحمه الله تعالى بعد ان ذكر تحريم الحلف والسدل له ومعنى قول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه ان حسنه التوحيد اعظم من حسنه الصدق حسنه التوحيد اعظم من حسنه الصدق الصدق حسنه والتوحيد حسنه ايما اعظم التوحيد لا شك وسيئه الشرك اعظم من سيئه الكذب وكذلك الشرك سيئه معصيه ذنب والكذب كذلك معصيه وذنب صحيح ايما اعظم الشرك اذا الشرع لا يساوي الشعر لا يسوي ولم يسوي بين ماذا بين الذنوب بل فرق بينهما مع ان الكذب محرم بالاجماع واما ما حكه عن شيخنا الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى انه قال في مختصر الانصاف ويكره الحالف بغير الله يعني عبر بماذا بالكراهه وان الشيخ استدل بالكراهه فلا يخفى ان العراقي دلس هنا ولبس يجمع بين الامرين دلس ولبس فأسقط من العبارة كلام بن عبد البر وحكاية الإجماع على التحريم تركه هذا كلام بن عبد البر وحكاية الإجماع وحكذا هم لابد من من القص لابد من من القص حتى المعاصرون اليوم يأتي بعض الكلام ويترك ماذا يترك بعض الكلام يأتي الفصل من أوله ابن التامي يقرر ويفصل ويؤصل ثم يأتي آخر الفصل فيختصر فيأخذ الكلام المتأخر كلام المتأخر يترك أوله قال هذا تدليس واما تلبيس فان الشيخ قال بعد ذلك وقيل يجوز قيل ضعفه او لا ضعفه اذا قال العالم قيلا دل على انه ضعيف عنده وان لم يصرح بانه باطل او ضعيف بمجرد حكايه صيغه التضعيف هنا تدل على ماذا على التضعيف واذا قدم قولا واجعله مقدما على غيره صار هو المعتمد قدم التحريم قال وقيل يجوز اذا الثاني ليس مختارا له ليس مختارا له قال فاخره وحكاه بصيغه التمل فؤخره انتبه هذا من مسائل كيف تفهم كلامه العلمي فاذا قدم قولا ثم ذكر 20 قولا لا تاتي وتاخذ من الاقوال 20 تنسبه لمتي رحمه الله لا انما تجعل الاول والتاخير هكذا اهل العلم وتجعل المؤخر ماذا ليس قولا له ليس قولا قال فأخره إذن دل على ماذا على أنه ليس المعتمد عنده وحكاه بصيغة التمريض يعني قيل وذكر أن القائل استدل لهذا بأن الله أقسم بمخلوقاته يعني الذي جوز حالي بغير لتعالى هذا لا شك أنه باطل لماذا لأن الله تعالى يقسم ما شاء من مخلوقاته وليس للمخلوق أن يقسم إلا بالله تعالى قياس فاسد قاس المخلوق على على الخالق قال وبقوله صلى الله عليه وسلم افلح وابيه ان صدق يعني وابيه الواو قسم اذا النبي صلى الله عليه وسلم ماذا حلف بغير الله تعبيه هذا ليس ليس والله عز وجل صح ولا اذا النبي صلى الله عليه وسلم حلف بغير الله هذا وجه وبقول في حديث ابي العشره اما وابيك لو طعنت في فخذها اجزعك حديث ضعيف هذا الحديث ضعيف اما الاول ففي صحه مسلم يعني ثابت وبعضهم ضعفه وكذلك قال ثم تعقب الشيخ هذا وذكر ان احمد لم يثبت حديث ابي العشر يعني ضعيف يعني ضعيف وكذلك حديث الضعيف قال الخطابي هنا ضعف هذا الحديث لان راويه مجهول ابو العشره لا يدرى من ابوه ولم يروي عنه غير حماد مسلما الى اخره قال واستدل بقوله ان الله ينهاكم ان تحلفوا باابائكم من كان حالفا فليحلف بالله او ليصل ينهاكم نهيا تحريم اذا حل بغير الله تعالى منهي عنه قال من كان حالف ليحلف بالله هذا امر والامر يقتضي الوجوب اذا الاصر فيه ماذا الاصر فيه التحريم هكذا استدل الشاعر رحمه الله تعالى قالوا بحديث ابن عمر من حلف بغير الله فقد اشرك واشرك يدل على ماذا يدل على ماذا على انه محرم على انه إذن ليس مكروها اذا القول بانه يجوز باطل والقول بانه مكروه هذا كذلك باطل لا يصح قالوا قرر الشيخ ادله التحريم الشيخ محمد رحمه الله تعالى قرر ان الحلف غير الله تعالى حرام وليس بمكروه قالوا والشيخ رحمه الله في كتاب التوحيد استدل على هذه المساله بقوله تعالى فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون يعني بوب للحلف بغير الله تعالى قال باب قول الله تعالى فلا تجعلوا لله اندادا بوب لي الحالف بغير الله تعالى وترجم بالايه على هذه المساله وساق حديث ابن عمر وما روى عن ابن عباس يعني في تفسير الايه ببعض افراد السلقه الاصغر ابن عباس فسر الايه هذا في المشهور عنه ببعض افراد السلقه الاصغر وبين الشيخ سليمان رحمه الله تعالى وغيره ان هذا فيه ماذا الاستدلال السلب بما نزل في الاكبر على على الاثار هذه قاعده متفق عليها عند عند السلف قال بما روى وما روى عن ابن عباس ومنه والله وحياتك وحياتك هذا ماذا هذا قسم بغير الله تعالى وحياتك وحياتك كذلك قال واما الجواب اذا هذا ما يتعلق بالشيخ رحمه الله تعالى ان الشيخ محمد انما قرر تحريم الحلف بغير الله تعالى وانه شرك اصغر اذا ما ذكره العراقي باطل واما الجواب على قوله افلح وابيه وهذه في مسلم كما ذكرنا وقوله كذلك على قوله افلح وابيه وقوله اما وابيك هذا لا يصح فلاهل العلم عنه اجوبه معروفه في محلها قال هنا النووي في شرح مسلم قول صلى الله عليه وسلم افلح وابيه ان صدق هذا مما جرت عادتهم ان يسالوا عن الجواب عنه يعني لابد من الجواب لماذا لانه معارض ان الله ينهاكم هذا له والنبي صلى الله عليه وسلم حلف وابيه الواو والقسم ما كذبوا فيما في ظاهره قال مع قول صلى الله عليه وسلم من كان حالفا فليحلف بالله هل حصل تعارض او لا حصل تعارض في ظاهره وقوله صلى الله عليه وسلم ان الله ينهاكم ان تحلفوا بآبائكم وجبابهم ان قول صلى الله عليه وسلم ان قولهم صلى الله عليه وسلم افلح وابيه ليس هو حلفا ليس هو من قبيل الح... اذا هذه الواو ليست واو القسم ليست واو القسم انما هو كلمه جرت عاده العربي ان تدخلها في كلامها غير قاصده بها حقيقه الحلف يعني كلمه جرت على الالسن كما قالوا والعمري والله ظن انه قسم لكن ليس المراد به ماذا القسم قال والنهي انما ورد في من قصد حقيقه الحالف لما فيه من اعظام المحلوف به ومضاهاته به لله سبحانه وتعالى فهذا هو الجواب المرضي عند النووي رحمه الله تعالى الجواب المرضي عن قوله أفلح وأبيه أن هذه الكلمة مما جرت بها عادة العرب ولم تقصد بها ماذا الحلف إذن لم يحلف النبي صلى الله عليه وسلم بغير الله تعالى وإنما خاطب العرب بلسانها واستعملوا هذه الكلمة هينيدين استعملوا على وفق ما ماشتهر قال رحمه الله تعالى وقيل يحتمل أن يكون هذا قبل النهي عن الحالف بغير الله تعالى يعني صار ماذا منسوخا صار منسوخا وهذا كذلك جواب لا إشكال فيه قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى في التمهيد الجزء الرابع عشر صفحه 367 فان احتج محتج بحديث يروى عن اسماعيل ابن جعفر عن ابي سهيل نافع ابن مالك ابن ابي عامر ابن ابي عامر عن ابيه عن طلحه ابن عبيد لا في قصه الاعراب النجدي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال افلح واميه ان صدق قيل له هذه لفظه غير محفوظه هذه لفظه غير محو يعني ابن عبد البرطعه انا في صحه ماذا الكلمه هذه اللفظه ليس في اصل حديث هو ثابت وانما هذه اللفظه هذه لفظه غير محفوظه في هذا الحديث من حديث من حديث من يحتج به وقد روى هذا الحديث مالك وغيره عن ابي سهيل لم يقول ذلك فيه وقد رووه عن اسماعيل ابن جعفر هذا الحديث وفيه افلح والله على, على الاصل افلح والله ان صدق او قال دخل الجنه والله ان صدق وهذا اولى اذا عند ابن عبد البار ان اللفظ هذه لم تثبت اصلا وانما افلح والله ان صدق قال وهذا اولى من روايه من روى وابيه لانها لفظه منكره تردها الاثار الصحيحه تردها الاثار ومن صحها يريد ان نقول كما قال النووي رحمه الله تعالى وقال بعد ذلك في موضع اخر الجزء السادس عشر صفحه 158 وهذه لفظه ان صحت فلو تردد وهذه لفظه ان صحت فهي منسوخه لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحلف بالاباء وبغيره اذا اذا له ماذا له شبه قولين وهذا شأن العلم فيما هو متشابه تارة يختار يغلب عنده الظن على لقول فيقدمه وقد ياتي بعده في موضع اخر في يغلب عليه ظنه ب بقول اخر فيقدمه لا اشكال فيه وهذا في كتاب واحد قدم اولا ان هذه اللفظه منكره ثم بعد ذلك بم زمن بوقت قرر ماذا انها ان صحت كانه تردد في انكارها قال فهي ماذا فهي منسوخه فهي المساله المراد من القول ايه ماذا انها لا تدل على جواز الحلف بغير الله هذا المراد اجبت بهذا اجبت بذاك المهم هذا التخريج الذي يوافق الأصل وهو عدم جواز الحلف بغير الله تعالى إذن قال وأما الجواب عن قوله أفلح وأبيه وقوله أما وأبيك فلأهل العلم عنه أجوبة معروفة في محلية منها أن هذا ليس من دنس اليمين المقصودة فما قال النووي رحمه الله تعالى بل هو مما جرى على ألسنتهم من غير قصد مثل قوله تربت يداك يعني ليس مرض به الدعاء في أصله دعاء تربت يداك ذكيتك امك وهي حمار وهذا الجواب ذكره كثير من الناس قدمه النبوين وقيل ان ذلك منسوخ واستدل واستدل القائل لهذا القول بما لا يمكن امثال هذا العراقي نقضه وبعض تكلم في المسند يعني المرفوع ولم يثبت هذا كما تقدم عن احمد في حديث ابي العشره يعني النص الثاني اما وابيك تكلم فيه في المسند واما ابيه هذه تكلم فيها ماذا ابن عبد البر رحمه الله تعالى قال رحمه وتعالى بعد أن أورد جملة من الشبهة التي تعلق به هذا العراقي في إباحة أنواع مما يتعلق به الشرك الأكبر ختم رحمه وتعالى هذا الرد المبارك من قوله وهذا آخر ما أوردناه والحمد لله حمدا كثيرا كما ينبغي لكرم وجهه وعز جلاله وعظيم سلطانه وصلى الله على عبده ورسوله محمد النبي الامي وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين امين واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين